Oh so ماش بحال قلوب الناس وخينا خينا والغدر حي طول شي حي طول شي حي طول شي ما عندوش الزنس ما عندوش الزنس والما وقلبك ماشي بحال قلوب الناس وضل ما علاش نسيتي ليام تاع الثانوية خينا مليت فضيتي لتحت كل شي وراك وضل ما علاش نسيتي علاش ثانويك خاينه مليت بدلتي لحتي كلشي وراك ضالما علاش نسيتي ليا سوناطيك وقلبي ملكسولي وهنسي من عيبك وصحتي الخير ما كيقرب فيك والغرام فالساليك والعمر اللي ضاع معاك راه خساره نقلع من راسي وناطيك الخير ما كيقرب فيك زولي ما مازلت نخمم ور من قلبي ثاني قلبي قادر نصبر يا خمن حبك سن لقا وحده صاي ما نمسلش من قلبي ثاني قلبي بهمك عمر ما بقيت قادر نصبر يا انتي بنا عيبك وصرح تنكار الخير ما كيجر فيك والغرام بالزفاليك والعمر لي طعم معاك راح تصارى نقلع مرأس ونعطيك قلبي ملك توليك انتي بنا عيبك وصرح تنكار الخير ما كيجر فيك والغرام بالزفاليك Halkino <mimitation> Let's <imitation> hatzo aw qaddam oshabat zoya zinavlad va to افتح اه يا اسرع اسرع يا لحاس يا ديال ويا لحاس يا ديال ويا لحاس يا ديال الزنقه ويا لحاس صاير قمرناوي ويا ya saralalik alik ana maharfi shabal kan mota madam kan mota madam tisil